وشر ا ل م و ر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت السلام عليكم و ر ح م ة الله كثير من الناس من المسلمين يعتقدون أ ن الدين ا ل إ س ل ا م ي الحنيف رغم حنفيته ورغم عدالته فيه ق م و ض واشتباك وكثير منهم لا يقولون ذلك لفظا و إ ن م ا المعنى واحد فقالوا أ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فيهما ق م و ض واشتباه ولا يتسنى لكثير من الناس الفهم الصحيح لهما وبالتالي العمل بهما ولما ر أ و ا هذا ا ل ر أ ي زادوا فقالوا أ ن ه م غير مسؤولين يوم القيامة عن عدم الفهم وبالتالي عن عدم العمل ل أ ن ه عمل و إ ن كان قد اوتي فهو غير مبني على علم وفهم ف ا ل أ و ل ى تركه وعدم الخوض فيه خشيه الوقوع في أ ش ي ا ء و أ ش ي ا ء كما ازعم من خلال هذه المفاهيم ا ل خ ا ط ئ ة أ ر د ت أ ن أ ب ي ن ب ا ل ن س خطر هذا الاعتقاد وخطر ما ي ق و ل إ ل ي ه هذا ا ل ز ع ب ف ا ل م ح ا ض ر ة هي ع ب ا ر ة عن د ر ا س ة لهذه المفاهيم ا ل و ا ه ي ة والمزاعم ا ل ب ا ط ل ة وهي تحت عنوان اعتقاد و م و ض الحق واشتباهه واعتقاد غموض الحق واشتباهه هي من الصوارف عن الحق التي سقط فيها معظم المسلمين إ ل ا من رحم الله تعالى كما أشار إلى ذلك كتابه حمد بن إبراهيم العثمان أشار الشيخ الشيخ ا إلى ل في بن ص و ا ر ف عن ا ل ح ق و ا ل م ح ا ض ر ة هذه أ ب ن ي ه ا بعون الله على أ ق و ا ل علماء كبار قدماء ومعاصرين لكن قبل ذلك لا بد من م ق د م ة أ و كما يقال توطئه ابين فيها م ر ا د من خلال هذه ا ل ك ل م ة ا ل م ت و ا ض ع ة حتى يستبين ا ل ا خ و ة مضمون ا ل م ح ا ض ر ة ويظهر لهم طعمها أقول على الله إن الله تعالى بركة إن خلقنا ورزقنا و ض ب ر امورنا كلها دقيقها وعظيمها صغيرها وكبيرها ق د ي م ة و ح د ي ث ة ولم يتركنا سبحانه ه م ل و إ ن م ا أ ن ز ل إ ل ي ن ا كتابا نتعبده به ونتقرب به إ ل ي ه ونذكره سبحانه به و أ ر س ل إ ل ي ن ا رسولا نقتدي به ونتقرب إ ل ى الله بتصديقه وطاعته واتباعه وهو النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم البشير النذير الذي أ ن ز ل عليه ا ل إ س ل ا م في وحيين كتاب و س ن ة وهما بلسان عربي مبين ف ا ل ق ر آ ن الكريم هو كتاب الله وكلامه سبحانه غير مخلوق وهو محكم ومتشابه والمتشابه لا يعلمه الا الله وحده والمحكم ي ص ر ه الله على من شاء من عباده والراسخون في العلم يعلمون أ ن المحكم من عند الله و أ ن المتشابه أ ي ض ا من عند الله قال الله تعالى في ذلك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 و ا ل س ن ة هي وحي الله أ ي ض ا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فعله وفي تقريره أ م ر ا ونهيا إ ت ي ا ن ا وتركا ندبا أ و منعا يقول الله تعالى ذلك ما أ و ح ى إ ل ي ك ربك من ا ل ح ك م ة ويقول سبحانه أ ي ض ا و ذ ك ر و ا ا نعمة ل ل ه عليكم وما أنزل عليكم أنزل الكتاب والحكمة ويقول وما من سبحانه وأنزل ايضا ل ل ل ه ع ك الكتاب والحكمة وعلمك تكن وكان ما لم تكن تعلم ف ل ل ل عليك ه عظيما واذكرن ق و ل ه س ب ح ن ه أيضا و ا ما يتلى في بيوتكن من آ ي ا ت الله و ا ل ح ك م ة وقوله كذلك رسول منهم ي ت ل و عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و أ خ ي قوله سبحانه وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى أ ع ل م الخلق بكتاب الله تعالى هو هذا النبي ا ل أ م ي الذي أ ن ز ل عليه وكلف ا بتبليغه وبيانه و إ ي ض ا ح ه ل ل ن ا س كافه قال الله إ م م ا ا أو ق ا ل ل تعالى و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه قال الإمام المحدث إ ا ا م م ل ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى في توضيح هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة إ ن هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة نص صريح أ ن ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلف ب و ظ ي ف ة البيان وهذا البيان المذكور في هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة هو ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة ومعنى هذا أ ن الله تعالى لم يكل فهم ا ل ق ر آ ن إ ل ى الناس ولو كانوا عرضا أ ص ح ا ف ا السؤال ا ل آ ن هل صحيح أ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فيهما غموض و ش ت ب ه ف إ ذ ا ك ا ن الجواب بنعم فهذا يدل على أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينجح في تبليغ ا ل ر س ا ل ة ولا توضيحها ولا الله قد أ ح س ن اختيار الرجل الذي سيقوم بتبليغ أ م ر ه سبحانه وبيان نهيه وهذا لا يكون ولم يكن ولن يكن ولا يعتقده إ ل ا المبطلون وقد قال الشيخ حمد بن إ ب ر ا ه ي م في كتابه الصوارف عن الحق يقول حفظه اعتقد ل ل ه كثير ممن لا تحقيق عنده ولا خبره ولا م ع ر ف ة له بنصوص ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ودلالتها و م و ض الحق وصعوبته و أ م ا إ ذ ا كان الجواب بلا أ ي انتفاء غموض الاشتباه و ا ل ص ع و ب ة عن هذه المصادر ا ل أ ص ل ي ة للتشريع فلا ح ج ة لمن أ د ر ك ذلك إ ذ ن هلموا معي أ ي ه ا ا ل إ خ و ة لنلج صحيح الموضوع ا ل م ق ص د لنرى حقائق ق د غابت عن كثير من الناس و ن ب د أ بحول الله بقول ا ل إ م ا م السمعاني رحمه الله الذي قال وكان مما أ ن ز ل إ ل ي ه و أ م ر بتبليغه أ م ر التوحيد وبيانه بطريقته فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أ م و ر الدين وقواعده و أ ص و ل ه وشرائعه وفصوله إ ل ا بينه وبلغه على تمامه وكماله ولم يؤخر بيانه عن وقت ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه إ ذ لو أ خ ر فيها البيان لكان قد كلفهم ما لا سبيل لهم إ ل ي ه انتهى كلام الامام إ م ل س ع اقول ن أ الله سبحانه وتعالى يقول وما انزلنا عليك الكتاب الا لنبين لهم الذي اختلفوا فيه وقال سبحانه أ ي ض ا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال سبحانه أ ي ض ا رسول يتلو عليهم آ ي ا ت الله مبينات ويقول الله تعالى كذلك و إ ن تولوا ف إ ن م ا عليك البلاغ يقول ابن جرير ا الطبري رحمه الله في تفسير هذه ا ل آ ي ة ا ل ع ظ ي م ة ي ق و ل و إ ن أ د ب ر معرضين عما تدعوهم إ ل ي ه من ا ل إ س ل ا م و إ خ ل ا ص التوحيد لله رب العالمين ف إ ن م ا أ ن ت رسول مبلغ وليس عليك غير إ ب ل ا غ ا ل ر س ا ل ة إ ل ى من أ ر س ل ت ك إ ل ي ه من خلقي واداء ما كلفتك من طاعته انتهى كلام الإمام الطبري وقال تعالى أ ي ض ا في آية أخرى و ايه ط ع ا ا ل ر س و وَاحْذَرُوا تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا ل ل أَنَّمَا فَإِنْ ع ى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُّبِينَ كذلك يقول ابن جرير الطبري في تفسير هذه الايه آ ي ة ف ع ل ل م و ا أَنَّهُ س س عَلَى ل مَنْ ن أ ر ا إِلَيْكُمْ إِبْلَاغِك بِالنَّذَالَةِ غَيْرَ إبلاغكم الرسالة التي أرسل بها إليكم. م ب ي ن ة لكم بيانا يوضح لكم سبيل الحق والطريق الذي أ م ر ت م أ ن تسلكوه و أ م ا العقاب على التوليه والانتقام ب ا ل م ع ص ي ة فعلى المرسل دون المرسل وهو وحده ا ل م أ م و ر بتخصيص ما عممه ا ل ق ر آ ن وبتقييد ما أ ط ل ق ه ا ل ق ر آ ن وبتوضيح ما أ ج م ل ه ا ل ق ر آ ن وبتحريم ما سكت ا ل ق ر آ ن عن تحريمه و إ ي ج ا ب ما سكت ا ل ق ر آ ن عن إ ي ج ا ب ه وبترخيص ما سكت ا ل ق ر آ ن عن ترخيصه وهذا كله بالوحي فهل على الرسول إ ل ا البلاغ المبين وهو المبعوث ر ح م ة للعالمين يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله في نفس الموضوع ي ق و ل و ا ل س ن ة مع ا ل ق ر آ ن على ث ل ا ث ة أ و ج ه أ و ل ا أ ن تكون ا ل س ن ة م و ا ف ق ة ل ل ق ر آ ن من كل وجه وهذا من باب توارد ا ل أ د ل ة وتضافرها في الباب الواحد أ و ا ل م س أ ل ة ا ل و ا ح د ة ثانيا أ ن تكون ا ل س ن ة م ف س ر ة و م و ض ح ة لما أ ج م ل ه ا ل ق ر آ ن ثالثا أ ن تكون ا ل س ن ة م و ج ب ة لما سكت ا ل ق ر آ ن عن إ ي ج ا ب ه و أ ن تكون ا ل س ن ة م ح ر م ة لما سكت ا ل ق ر آ ن عن تحريمه انتهى كلام ابن القيم رحمه الله أيها الإخوة نعلم أن حضوظ الناس في فهم القرآن والسنة متفاوتة كتفاوت الأرزاق والأبدان نعلم أن رحمه فهم في حضوظ فكما منهم الغني والفقير والمسكين منهم كذلك وكما ا والمعوز ا ل ل ف ق ي ر و م س ي ن ن ه م كذلك ل ل ط و و ي ان ل ل ق ص ي ر و ا ح ف و الله ب د ي ل تعالى فرض ا ل ز ك ا ة على ا ل أ غ ن ي ا ء في أ م و ا ل ه م ل إ ع ا ل ة المحتاجين ورفع ذل السؤال عنهم فكذلك أ م ر الله تعالى أ و ل ي العلم بتعليم الناس ودعوتهم إ ل ى ع ب ا د ة الله تعالى بما آ ت ا ه م الله سبحانه من علم وفهم وفقه لرفع ذل الجهل ع ن ه وكذلكم اخرى أ م ر الله تعالى عباده أ ن ي س أ ل و ا أ ه ل الذكر و أ ه ل العلم والفهم عن دينه سبحانه ليعبدوه بشرعه الذي أنزله على خير خلقه خير ويسره ر س ل صلى الله ل ه ع ه و ل م و ا ت ض ا بعباده وأكمله سبحانه من عنده وتعالى س الرسل خ ّ ل قبل والأنبياء الحواريين ه من من من شاء من قبل من الرسل والأنبياء والصحابة ا و و ف ه م من ا ل ل م ء وأتبعهم أ ه من أهل الأمة ويصاره سبحانه ا ل بإحسن ويصّره و ت ع تيسيرا فقال سبحانه ولقد ا يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر لذا ينبغي للمسلم قبول هذا الخير بما فيه والا يستحيي ابدا في السؤال عن دينه واصطلاح ا ل أ م و ر فيه و ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة به ل أ ن هذا مطلوب و م أ م و ر به فلا عيب ولا فحش ولا خجل في الاستفاده كيف وعمر بن الخطاب رضي الله ت عنه ا ل ى ع و أ ر ض ا ه رغم س ع ة علمه واتساع فهمه وفقه و ع ظ م ة إ ي م ا ن ه وتقواه وكمال خشيته و ب ر ك ة هيبته كان إ ذ ا استشكل عليه أ م ر في الدين س أ ل من حوله فيوما كان في مجلسه رضي الله عنه أ ت ت ه إ م ر أ ة من اليمن فقال له فقالت له يا أ م ي ر المؤمنين ان بعلي عبد حقي وترك الوصيد رهوا ولي عليه مهيمن فهل لي عليه من مسيطر التفت عمر رضي الله عنه إ ل ى الحاضرين فقال من فهم منكم كلام هذه ا ل م ر أ ة فقام ترجمان ا ل ق ر آ ن بن عباس رضي الله عنهما وقال كلمات كلهن في كتاب الله يا ا م ي ل المؤمنين فقال هات ما عندك فقال رضي الله عنه اما قولها ان بعلي أ ي زوجي الله تعالى قال وهذا بعلي شيخا و أ م ا قولها عبد حقي أ ي تركه و أ ض ا ع ه والله تعالى قال قل إ ن كان للرحمن ولد ف أ ن ا أ و ل العابدين أ ي التاركين لعبادته و أ م ا قولها وترك الوسيط أ ي ترك الباب ا ل ل ه تعالى قال وكلبه ب ا ص ط ذراعيه بالوسيط و أ م ا قولها رهوا بمعنى مفتوح ا و الله تعالى قال واترك البحر رهوان انهم جند مغرقون أ م ا قولها يا أ م ي ر المؤمنين ولي عليه مهيمن أ ي شاهد و الله تعالى قال و مهيمن ا عليه أ ي شاهدا عليه و أ م ا قولها فهل لي عليه من مصيطر أ ي من حاكم و الله تعالى قال لست عليه ب م س ي ط ر فهل يقول قائل ان عمر رضي الله تعالى عنه كان أ ق ل علما من ابن عباس و أ ن ه غير مجتهد وغير مستوعب لا و إ ن م ا وجب الاستفهام والاستضاح لفهم ما أ ش ك ل على المستفيد يقول الشيخ ا ل إ م ا م المجدد المغربي تقي الدين الهلالي رحمه الله في م ج ل ة ا ل إ س ل ا م والمذاهب ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة يقول رحمه الله ا ل إ س ل ا م هو الدين الرباني الذي ختم الله به دعوات الرسل وهدايتهم للبشر وهو دين خالد وباق إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة له كتاب ضمن الله حفظه من التبديل والتغير و ا ل ز ي ا د ة والنقص وله س ن ة م ح م د ي ة تفسر هذا الكتاب وتوضح معانيه وتبسط أ ح ك ا م ه وتبين قواعده وتشرح فروعه ولم السماوية يحصل مثل ذلك لأي كتاب من الكتب السابقة من كتاب ل أ ن ه ا كانت م و ق و ت ة بوقت محدود ينتهي العمل بها بانتهائه و أ م ا ا ل ق ر آ ن و ا ل ه د ا ي ة ا ل م ح م د ي ة فهما باقيان إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض ومن عليها وهو خير الوارثين ولا ينسخها ناسخ ولا يحدها حد ولا يقف في طريقها شيء كلام لا التويل إلى أن قال رحمه الله من تقيديه رحمه أن فعلى كل من بلغه ا ل إ س ل ا م بوجه تقوم به ا ل ح ج ة عليه أ ن يدخل فيه ويتبعه ويتمسك به وهو دين صالح لكل الشعوب في كل زمان ومكان ومعناه, يعني الدين ومعناه التسليم د ي ن ومعناه ا ل والانقياد ل أ م ر الله تعالى باللسان والقلب والجوارح و الدين إ س ل ا م في ي ع ق ت ه وأحكامه وآدابه ه و الأخلاق وسط ب ي طرفين ل اذا إفراط للإمام إ فيه تفريد النفيس ولا、تفرط. انتهى الكلام النفيس للإمام الدين الهلال تقي أقول الدين إذا كان بمثل هذه المسائل وهذه ا ل أ ح ك ا م في د ق ة الوصف كما وصفه القران ش ي خ ي الدين هلالي ح م ه ل ل بمثل هذه الإشارات والعبارات لا ه هذه أو م ي ك أ نزل يكون إلا واضحاً جليا لا لبس فيه ولا غموض عليه إذ كيف يعقل أن يقال واضحا ولا غموض بغموضه واشتباهه على الناس وهو الحجة والبرهان للناس وعلى أن الناس للناس الناس القرآن إلا إذ لا لبس على الحجة بلسان عربي مبين قد قبلك بيّنت للذال وقال ا الله بلسان ل ل صلى عليه وسلم يتكلم ر عربي س و و مبين د ق الله تعالى في ذلك وما ا ذلك على ل في ر سبحانه و ل إلا ل ا ل المبين وقال ا غ ب س أ ي ض ا يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك ف إ ن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال سبحانه أيضاً بعدما أقرب أيانا ت ي ق ا ل ر س ا ل ة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ان يكون هذا الامر ا د ا ل ل ه وفهموه و ا س ت و ع ب و ه وعلى ر أ س ه م ص ح ا ب ة ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل يقول ه وسلم ي الله تعالى اليوم الإسلام أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم لكم دينكم نعمتي ورضيت وأتممت دين فهذا بلاغ هذا بلاغ و إ ق ر ا ر من الله تعالى وارضا منه سبحانه بما قدمه رسوله صلى الله عليه و سلم من بيان و إ ي ض ا ح و إ ف ص ا ح وتفقيه وتفهيم ل ك ا ف ة المسلمين فكيف ي أ ت ي من ي أ ت ي اليوم و يتقول على الله و رسوله صلى الله عليه و سلم ليضل الناس بقوله أ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فيهما غموض للحق واشتباه على الخلق لا يقول بهذا الادعاء الباطل إ ل ا أ ر ب ع أ ش خ ا ص إ م ا مبتدع ضال حاقد ي أ خ ذ بظواهر الكلم دون علم بالمعاني أ و جاهل فقير الفهم لم يستعن بمفهم من الناس أ و مجنون لم يعقل بعد و إ ن نظر في المصحف لم يفرق بينه وبين أ ي كتاب أ و من هاجر الكتاب و ا ل س ن ة واستشكل عليه رسمهما لطول م د ة العشر يقول أ س د ا ل س ن ة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في كتابه منهج ا ل أ ن ب ي ا ء يقول د ع و ة ح ا ر ة إ ل ى التوحيد ق ا ئ م ة على العلم والمنطق والعقل وعلى الخلق القوي وتهدي ا ل ض ا ل إ ل ى الصراط المستقيم يقابلها تعصب أ ع م ى يقوم على الهوى والجهل والعناد و ا ل م ك ا ب ر انتهى كلام الشيخ حفظه الله نعم التفاوت في فهم دلالات ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة جعل كثيرا من الناس يعتقدون أ ن القران و ا ل س ن ة لا يفهمهما إ ل ا من أ ت ا ه الله المستوى العريض في ا ل ل غ ة والبحر الواسع في النحو والصرف والمحيط ا ل أ و س ع في ا ل ب ل ا غ ة و أ ن الوحي لا يفهمه إ ل ا من بلغ هذا المستوى من العلم و ا ل م ع ر ف ة لذلك تراهم ينكرون على من يحاول التدبر في الوحي بل يخوفونه و ي أ م ر و ن ه بترك ذلك و أ ن ه خاص ببعض العلماء و ل ل ن ه ى والفهم والتدبر و أ ن ه م غير مكلفين وهم بالتالي معذورون عند الله بسبب جهلهم ل ل غ ة وشعار في ذلك من قال في كتاب الله بغير علم فقد أ ع ظ م على الله الفلين ر ي ك م ة حق أ ر د اعتقاد بها باطل باطل به وهذا ما قال أ لا من السلف الصالح ولا من الخلف المصلح و إ ن م ا هي سهام إ ب ل ي س أ أو ووساوس أ و ل ي ا ئ ه تقذف في قلوب ذ ع ا ف ا ل إ ي م ا ن لتلهيهم عن ذكر ر ب ه فالوحي ايها ا ل ا خ و ة و ا خ و ا ت فيه ما هو واضح للجميع سهل الفهم وفي المتناول ولا داعي أ ن ينتظر المسلم حتى ي س أ ل العلماء في ذلك كقوله تعالى مثلا فاعلم انه لا إ ل ه إ ل ا الله وقوله تعالى أ ي ض ا و ا ق م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه ل ولا تقربوا الزنا و أ ن ا ما سمعت يوما ولا ق ر أ ت في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي عن أ ح د ي س أ ل العلماء هل مع الله إ ل ه ولا عن ا ل ص ل ا ة في عاد ركعاتها وسرها وجهرها ولا عن الصيام في وجوبه ولا عن الحج في أ ر ك ا ن ه ولا عن الزنا أ ح ا ل ه أ م حرام ولا عن الخمر أ ح ا ل هي ام حرام كل شيء واضح بين ومثل ا ض ح بي و هذا في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة كثير ي ص ر الله فهمه على كل مسلم وله أ ن ي أ خ ذ الفهم في, في هذا م ب ا ش ر ة من الكتاب والسنه ة دون تقليد لأحد في ذلك ولكن ذلك ل في ي ع الاستضاح استي... في ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بذلك اتقاء للخطا والغلط وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور الحلال وبين والحرام وبين وبينهما أ م و ر مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس الحديث وهذه ا ل أ م و ر يعني المشتبهات يرجع فيها إ ل ى العلماء السلفيين الربانيين الذين يستنبطونه منهم وكذلك في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ما هو مستعصي للفهم و ا ل إ د ر ا ك ولا بد د ا ئ من الاستفهام فيه والاستفهام عنه والاستضاح فيه كقوله تعالى مثلا وفاكهة وقوله تعالى حمر فرت من قصورة كقوله ولا ولا وصيلة ولا وغيرها وكما مستنفرة فرت تعالى تعالى أيضا ما الله ولا سائبة ولا ولا حام, ولا حام كثير أيضا كثير ذحيرة مؤدى حمر من من جعل أنه كتب التفسير في بيان ذلك ك ث ي ر ة جدا والعلماء الربانيون ا ل ح م د لله موجودون في كل ا ل أ ر ض يرفعون ا ل ح ي ر ة عن السائل والاستفهام عن ا ل م س ت ف ه فالوحي في مفهوم الناس أو في فهوم الناس ث ل ا ث ة أ ق س ا م من الوحي ما لا يفهمه إ ل ا الراسخون في العلم وهم العلماء الربانيون ومن الوحي ما يفهمه العلماء الراسخون وطلاب العلم ومن الوحي ما يفهمه كل مسلم العلماء والطلاب والعوام ل جعلنا عليكم في الدين من حرش. يقول الشيخ حمد من إبراهيم حفظه الله وما من حمد إبراهيم بن في حفظه حرش وزاد من رسوخ هذا الاعتقاد أ ي ض ا ما سطره دعاه التقليد من شروط للحكم على ا ل ن س ا ئ ل و ا ل أ ح ك ا م ينظر وجودها في كثير من المفتين في هذا الزمن اقول ان وسائل الدعوه إ ل ى الله و أ س ا ل ي ب ه ا ت و ق ي ف ي ة ولما ت ج ر أ هؤلاء المخالفون عليها وبدلوها بغيرها من ا ل أ س ا ل ي ب ا ل أ خ ر ى والتي ليست من ا ل س ل ف ي ة في شيء ك ا ل د ع و ة مثلا ب ا ل أ خ ل ا ق دون التوحيد ا ل أ خ ل ا ق تجمع الناس والتوحيد يفرق الناس ه ك م ا زعموا وكذلك من قول علي حسن الحلبي كذلك الحوين ي والسدلان وغيرهما هداهم الله جميعا وقد اشتهر عن علي حسن قوله لا نجعل اختلافنا في غيرنا سببا في الاختلاف بينينا ق ع لقاعدة حسن نتعاون ويعذر بعضنا د جديدة ة تفصيلية تكميلية تكن فيما اتفقنا فيه بعضنا بعض فيما اختلفنا لم إن حسن البن بعضا فيه هذه ا ل أ س ا ل ي ب ا ل خ ا ط ئ ة ا ل ب ا ط ل ة سبب كاف ل إ ح د ا ث خلل عريض في د ع و ة الحق و ف ج و ة و ا س ع ة في المجتمع ا ل إ س ل ا م ي واهتزاز في الموازين ا ل ع ل م ي ة ا ل ش ر ع ي ة وغموض في المفاهيم التي يجب أ ن نقف عندها مليا ل م ر ا ج ع ة ما فاض منها على ا ل س ا ح ة الدعويه ة البدعية المغرية من والمواعد العلم الحق فالناس بل أعظم الناس اليوم كما النداءات عن فالناس الناس ترون التي الحق ا طلب بل تصد ت ش د و ن وتعيشون يميلون إ ل ى القصاص والوعاظ واكتفوا بذلك بدل الرجوع إ ل ى العلماء الربانيين الذين يبينون للناس ح ق ي ق ة ا ل ح ك م ة التي خلقوا لها ومن أ ج ل ه ا وكل المواعظ التي نسمعها اليوم من المخالفين والمجرد من إ ش ا ر ا ت التوحيد تبكي العين فحسب لكنها لا تغسل القلوب من الجهل ب ا ل ح ك م ة ولا تعرف الناس بربهم ولا بمنهج نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا تعلمهم ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة التي كلفهم الله بها ومن أ ف ظ ع ما نعيشه اليوم ونراه بل ونعتقده كذلك أ ن ه حجر و ع ف ر ه لنشر ا ل س ن ة و ق د م م ا ن ع ة هم هؤلاء المخالفين الوعاء القصاص الذين ح ج ب و ان و ر ادركت ل الناس بذياء جمرة لا ح ق عن بذياء ا وأوهموهم جمرة ت ك حتى تنطفئ وإن أ من هؤلاء الدعاه ما تظنه د ر س ا أ و تخيلته م ح ا ض ر ة ع ل م ي ة تجدها م ش ح و ن ة بقواعد م ح د ث ة و أ ح ك ا م م خ ت ر ع ة لا تمت إ ل ى السنه بصله وما أ ن ز ر الله بها من سلطان وما أ ح د ث هؤلاء الجهله من ا ل م ب ت د ع ة هذه القواعد الا ل ل ت غ ط ي ة على ضلالاتهم وتفويتها على الناس وتمرير الزيغ على أ ت ب ا ه ه م دون أ ن يشعروهم أ ن ه م على ضلال مبين بل, بل, بل, بل, بل, بل, بل, بل, بل ويعادي هؤلاء ا ل أ ت ب ا ع من خالفهم من السلفيين بهذه القواعد ا ل م ح د ث ة وهذه ا ل أ ح ك ا م ا ل م ب ت ك ر ة وجعلوها أ ص ل ا في ا ل د ع و ة إ ل ى الله تعالى و أ ن ه م بذلك إ ن م ا يصلحون ما أ ف س د الدعاه السلفيون قبلهم ت ح ت ما يسمى ب د ع و ة التجديد في القالب الجديد وما افسد دعاه ا ل س ل ف ي ة أ ب د ا وما كانوا والله مفسدين ولكن المخالفين هم المفسدون قد قال الدنيا عبد الشيخ الإمام إمام عبد العزيز باز رحمه الله وغفر له رحمه بن وغفر يقول ومن أ ر ا د صلاح المجتمع ا ل إ س ل ا م ي أ و صلاح المجتمعات ا ل أ خ ر ى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح ا بها ا ل أ و ل و ن فقد غلط وقال غير الحق فليس إ ل ى غير هذا من سبيل و إ ن م ا السبيل إ ل ى إ ص ل ا ح الناس ب إ ق ا م ة مع الطريق السوي هو الطريق الذي درج عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صحابته الكرام ثم أ ت ب ا ع ه ب إ ح س ا ن إ ل ى يومنا هذا وهذا الكلام تجدونه في مجموع فتاوى ابن باز المجلد ا ل أ و ل ا ل ص ف ح ة التسعه و ا ر ب ع ي ن بعد ا ل م ئ ة وقال أ ص ب ه ا ن ي رحمه الله كما نقلته من كتاب وسائل أ ه ل الباطل ا ل ش ي خ الفاضل حفظه الله أ ح م د بزمول في ا ل ص ف ح ة ا ل ت س ع ة والثلاثين قال ذلك أ ن ه تبين للناس أ م ر دينهم فعلينا الاتباع ل أ ن الدين إ ن م ا جاء من قبل الله تعالى لم يوضع على عقول الرجال وارائهم قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ا ل س ن ة ل أ م ت ه و أ و ض ح ه ا ل أ ص ح ا ب ه فمن خالف أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقرض الله في نفس الصفحة ولا نعارض س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول ل أ ن الدين إ ن م ا هو الانقياد والتسليم دون الرد على ما يوجبه العقل ل أ ن العقل هو ما يؤدي إ ل ى قبول ا ل س ن ة ف أ م ا ما يؤدي إ ل ى إ ب ط ا ل ه ا فهو جهل ولا عقل ويقول ابن ت ي م ي ة رحمه الله ولكن ينبغي أ ن يعرف أ ن عامه من ضل في هذا الباب أ و عجز فيه عن م ع ر ف ة الحق ف إ ن م ا هو ل ت ف ر ي ت ه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إ ل ى المعرفه فما أعرض عن كتاب الله فلما أ ع ر ض و ا عن كتاب الله ضلوا قال الله تعالى فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا ونحشره يوم القيامه ة أعمى عباس وقال و ابن ذ اعمى الكلام ي ن ي ك ل ا ابن وقال ابن عباس, وهذا الكلام يعني كلام ابن تيمية وقال ابن عباس الله عنهما تكفل الله قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا لمن تيمية تكفل رضي فيه يضل في وعمل قرأ يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية ا ناتي ت ه ى ك ل م إمام بن م ثم ي نأتي ن إ ل ى كلام الشيخ حمد بن إ ب ر ا ه ي م العثمان حيث قال واعتقاد ص ع و ب ة الحق جعل بين هؤلاء المعتقدين وبين الحق حجابا ن س ت و ر ا وحائلا يحول دون نظرهم في المسائل المتنازع فيها فضلا عن تنقيتها وبيان الراجح م ن ا ل م ر ج و ح منها اقول المسلم إ ذ ا ترك فتره البحث عن الحق والتمييز بينه وبين ما يخالفه او يخالطه من ا ل ب ا ط ورغب في الركون إ ل ى ما يضاد هذه الفتره واستسلم لخرافات الدعاه المخالفين والمبتدعه المضلين لا يلبث و ا حتى يدع ا ل س ن ة ب ا ل ك ل ي ة إ م ا اعتقادا بما يفعل و إ م ا اقتناعا بما تعلم من هؤلاء الدعاه الذين أ و ه م و ه بل و أ ق ن ع و ه أ ن يكون لهم مريدا طائعا ذليلا يقلبونه كيف شاءوا ومتى ش ا ء لا يئن إ ذ ا ت أ ل م ولا يضجر إ ذ ا سخر ولا يعلو عليهم ب ر أ ي ولو كان محقا و أ ن يتواضع لهم ولا يتكبر و أ ن يستجيب لهم إ ذ ا نهي و أ ن ل ا يستفسر إ ذ ا أ م ر و أ ن ل ا ينظر في الكتاب و ا ل س ن ة بالتدبر طمعا في ا س ت ز ا د ة العلم ل أ ن ذلك في ز ع م ه بعيد المنال وليس في متناوله و إ ن م ا هم مسخرون ليقربوا إ ل ي ه مراد ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ب م ف ه و م ه فانظر بعد ذلك إ ل ى وسائلهم في الدعوه الى الله دعوات هم لله مستسلمون ف ب أ ي حديث ب ع ض الله و آ ي ا ت ه يؤمنون لقد حال هؤلاء الضلال بين الناس وبين الحق ومنعوهم من الوصول إ ل ى السبيل الحق الذي يوصل منفردا إ ل ى ع ب ا د ة رب السماوات و ا ل أ ر ض هي عثرات ك ث ي ر ة بل م ع ث ر ا ت ع ا ر م ة القوا بها في طريق المسلمين تمنعوا من استقصاء الحقائق وتمييز الفوارق ف أ م ا الذين ركنوا إ ل ى هؤلاء وهم على علم بما يعملون فقد طبع الله على قلوبهم واتبعوا ا ه و ا ء ه قال سبحانه أ و ل ئ ك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا ا ه و ا ء ه و أ م ا من أ د ر ك ه الله برحمته و أ ن ا ر له طريق الهدى وشرح صدره للحق فالتزمه فقد هداه الله بفضله سبحانه القائل والذين اهتدوا زادهم هدى و آ ت ا ه م تقواه وقوله تعالى فمن يرد الله أ ن يهديه يشرح صدره ا ل ع ظ ك ث ي ر ة هي هذه الحوائج التي تحول بين الناس والحق وتحجبه عنه لا يمكن عدها ولا صردها إ ن م ا أ ك ت ف ي ب ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى أ ه م ه ا و أ ع ظ م ه ا بلاء على الناس لعل الله ينبه الغافل إ ل ي ه ا ويوقظ النائم عنها ويرد إ ل ى الطريق كل من حاد هذا السبيل وشاقه أول الحوائر يوصل、إليه. والله البحث الحق لا إليه تعالى هذه ا ح ب عن من ن طريق س قد هدانا سبلنا و ب ي ي ّ ن لنا ل ا ط ر ق المستقيم الذي يوصل إليه فقال سبحانه وأن هذا يوصل إليه وأن س راوا ي مستقيما ت ا ف ب ع ه و ل ت ت ب ع و الامام ا س سبيله ب بكم ل فتفرق ر وقد عن ل إ أ ح م د وغيره حمو الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذه سبيلي ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إ ل ي ه فدل هذا الحديث بنصه أ ن هذا الطريق واحد كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله وهذا ل أ ن الطريق الموصل إ ل ى الله واحد وهو ما بعث به رسله و أ ن ز ل به كتبه وقوله ل يصل إليه أحد إلا ل ا هذا ا ي أحد من ط ر ا ل ا ح د فإنهم ت ص ب ا ل ل موصلون إلى الله أقوله سبحانه ومن يشاقق ا ل ر س و ل من بعد ما تبين لنا ل ه د ى ويتبع غير سبيل المؤمنين ن و ل ه ما تولى ونصله جهنم وسائط ت م ن لا ي ع يعمي ي ن بل و ل ا يبين هؤلاء قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا رؤساء جهالة أو رؤوسا ج ه ا ل ة فسئلوا ف أ ف ت و ا بغير علم فضلوا قضلوا وقال فيهم صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا دعاه على أ ب و ا ب جهنم أ ن استجاب لهم قذفه فيها وقال فيهم أ ي ض ا صلى الله عليه وسلم ي ك و ن ب ع د أ ئ م ة لا يهتدون بهداي ولا يستنون ب س ن ة وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس ل إ إ ن استعان بهؤلاء المضلين ل في أ م و ر الدين وفي ا س ت ب ا ن ة طرق الهدى ا ل م و ص ل ة لليقين كان إ ل ى العمى ا أ ق ر ب منه ل ل ر ؤ ي ة والوضوح وثم تبرا منه وتبرأ منهم يوم يتبرا الكل من الجزء وجزء من الكل قال تعالى اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى سبحانه ي الحائل و ي ت ليتني ا فلانا خليلا ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لم لقد ضلني للإنسان خدول ل عن أتخذ إذ بعد الثالث صراخات الشوارع والشعارات ا ل ب ا ط ل ة ل ل أ ح ز ا ب ا ل س ي ا س ي ة و ا ل د ي ن ي ة ولا ندخل في هذا ل أ ن ه يخذ من وقتنا الكثير الحائل الرابع وهو أ ش ر ه م صراخات ا ل أ ج ه ز ة ا ل س م ع ي ة و ا ل ب ص ر ي ة بشعارات ك ا ذ ب ة ك ا ف ي ة يقولون مثلا الدين ر ج ع ي ة زعم الدين تخلف زعم العالم في تطور ولا يحتاج إ ل ى التقاليد و أ ن ه ا تخلف من سوء ا ل ع ص ر ن ا زعم ا ل ص ل ا ة ع ب ا ر ة عن حركات ر ي ا ض ي ة لا مفهوم لها زعموا الصوم جوع وعطش وكبح للشهوات ولا معنى له زعموا ا ل ز ك ا ة ت ض ي ع ل ل أ م و ا ل وتبذير لمن لم يعمل على كسبها زعموا الحج س ي ا ح ة م ن ف ق ة و م ت ع ب ة يكفي أ ن ح ج في بلداننا بفعل الخيارات والطاعه ك ذ ب ا بهذه ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ب ا ط ي ل أ س ق ط و ا اركان ا ل إ س ل ا م بالجمله وهانت في أ ع ي ن ا ل ج ه ل ة من المسلمين وكثير منهم وقعوا في هذه الكفريات ويظنون أ ن ه م يحسنون ص ن ع و أ ن ه م بهذا قد أ ع ذ ر و ا وتحرروا من قيد ما كان لهم أ ن يضعوه في أ ي د ي ه م من ا ل أ و ل ب ا ل م ر ة فسبحان القائل فلما زاغوا ازاغ الله ق ل و ب ه أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت إ ذ ا كنت أ ن ص ف ت وصدق قولي هذا فيه ولم أ خ ط ئ الوصف له فانا يتسنى لهؤلاء التابعين للباطل التمييز بين الاختلافات ا ل ع ق ا ئ د ي ة فضلا عن الخلافات ا ل ف ق ه ي ة التي لا مفر منها بين ر ا ج ع ه ا ومرجوعها وبين ما ثبت ب ا ل س ن ة وبين ما كان مخالفا له الحقيقة أ ن هؤلاء الناس المغرب بهم في الظلام قائمون وفي, وفي الظلام يتخبطون إ ل ا من رحم ه الله س بعيدونا ح ا ن ه و ت ا ل ى ب ع بهذا عن النور الذي لا ينطفئ كيف لا وقد عقدوا الفهم واليقين أ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فيهما غموض واشتباه على الناس ظلمات بعضها فوق بعض إ ذ ا أ خ ر ج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور إ ذ ن أ ق و ل لا بد من طلب العلم فهو واجب على كل مسلم ومسلمه لقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم واجب على كل مسلم البعض إ ن لم أ ق ل اكثر من الناس يدينون الله بغير علم يشهدون شهاده الحق يصلون يصومون يزكون يحجون بل و ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر لكن ما كنه هذه العبادات وما وزنها في ميزان الشرع وما وزنها في ميزان ا ل أ ح ك ا م هل هي م ب ن ي ة على يقين من العلم هل هي م ب ن ي ة على ا ل ت ص ف ي ة والطرب هل هي م ب ن ي ة على الاتباع والاقتداء لا أ ن ا مثلا كنت بمسجد أ ث ن ا ء الدروس الليليه بين العشاءين بينت للناس ك ي ف ي ة تيمم الرسول صلى الله عليه وسلم فما كان من أ ح د المصلين الكبار ا ل ك ه ل ه إ ل ا أ ن قال ه و يقوم ا ل المجلس سبعون س ن ة و أ ن ا أ ت ي م م و ت أ ت ي ا ل آ ن و أ ن ت أ ص غ ر مني تعلمني التيمم استكبر لجهله بالحق فاستنكر فقلت له لا والله يا عم انما أ خ ب ر ت ك ب ك ي ف ي ة التيمم تيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم امرك به. وإن الرسول كنت أن تيممك تارى خير من تيمم من فصرخ ف في نفسك ع ل ولكن الرسول تيممك انتبه انتبه إن ظننت أن من تيمم خير ل الله عليه وسلم ى فقد ف ك ت ف ص ر المسكين ب أ ع ل ى صوته وقعد يقول لا أ ب د ا حاشا لله أ ن أ ف ع ل بل س أ ت ي م م كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمم تواضع في ا ل أ خ ي ر ولله الحمد فسبحانه الهادي قليل من, الحكمة قليل من الدفع المنضبط ترفع الغشاوه ع ى العيون و ا ل س ح ا ب ة ع ل ى القلوب إ ن كان الدفع مبنيا على العلم و ا ل ح ك م ة والبصر أ غ ل ب الناس و أ ك ث ر ه م العبادات كما قلت عندهم كلها عادات وتقاليد ورثوها ممن سبقهم ن ا ل أ ج د ا د والاباء وحالت هذه العادات ا ل ف ا س د ة بينهم وبين تبيان الحق وطلبه و ك ي ف ي ة العمل به و إ ن سئلوا أ و ن ه أ و حذروا قالوا كذلك وجدنا آ ب ا ء ن ا يفعلون ا ل ك ل م ة ا ل و ح ي د ة من الجاهليه التي بقيت حيه تروج بين المسلمين والله قال ابن الجوزي رحمه الله ا ل م ص ي ب ة العظمى رضا ا ل إ ن س ا ن عن نفسه واقتناعه بعلمه وهذه محنه قد عمت أ ك ث ر الخلق فترى اليهودي أو النصراني ي ي ه و أو د ا ل يرى أ ن ه على الصواب ولا يبحث ولا ينظر في دليل نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا سمع ما يلين قلبه مثل ا ل ق ر آ ن المعجز هرب لئلا يسمع كذلك كل ذي هوى يثبت عليه إ م ا ل أ ن ه مذهب أ ب ي ه و أ ه ل ه أ و ل أ ن ه نظر نظرا فراه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه ولم يباحث العلماء يبين له خطرا ن ابن لأنه ت يقتدي فيتم ه رحمه الله به ى صلى صلى كلام كما الركوع الجوزي الرجل اليوم مثلا إذا صلى خلف الإمام صلى كما يصلي الإمام والسجود إذا و إ ن ص ل الله وحده ط ا ر ه ينقرها ويضيع ركوعها وسجودها لذلك أ ق و ل للناس الدين كله اقتداء الدين كله اقتداء كله بعلم واتباع ب إ ح س ا ن و أ خ ذ وعطاء بحذر وليس في الدين شيء يسمى اختراع جميل ولا ابتداع حسن الدين كله ب أ ص و ل ه وفروعه وقواعده ا ل ع ا م ة و ا ل خ ا ص ة اقتداء واعتقاد اتباع بعلم و إ خ ل ا ص على تحرر و ب ص ي ر ة وحذر الناس اليوم اهتموا بعظيم الدنيا وتركوا عظيم ا ل آ خ ر ة وشتان بين العظمتين أ ه م ل و ا العلم ب ك ي ف ي ة ا ل ع ب ا د ة واجتهدوا في طلب علم الدنيا فجمعوا ما جمعوا بل تركوا وراء ظهورهم كل ما جمعوا مجانين والله المجنون من الناس كما قيل قد صدق من قال المجنون من الناس من باع آ خ ر ت ه بدنياه فخسرهما معا والعاقل من باع دنياه ل آ خ ر ت ه فكسبهما معه وقد قال النبي نبي الله يحيى عليه السلام من صح عنه الخبر قال العاقل من فعل ثلاثا قبل ثلاثه من ترك الدنيا قبل أ ن تتركه ومن بنى قبره قبل أ ن يدخله ومن أ ر ض ى ربه قبل أ ن يلقاه و أ ع ظ م ما يرضي به العبد ربه أ ن يعلم يقينا معنى لا إ ل ه إ ل ا الله علما وتوحيدا ومعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء واتباعا وهذان العلمان لا يعرفان ولا يدركان إ ل ا بالعلم ومن جعل بين وبين هذا العلم ا ل فلا ر ض ح ا ئ فقد في فلا الحق اجتهد وتحدى الضاطر أجل تركه من عذر للناس اليوم في ترك معرفة, معرفه دلائل دينهم ا ل د ا ل ة على ربهم توحيدا وعلى نبيهم اتباعا واسوه الوسائل الحمد لله جد م ت ا ح ة و م ي س ر ة ولم يبق سؤال بغير جواب علماء اليوم وهذه نقطه ة أريد أن ي ح ف ظ اريد الناس أ أ ن يفهمها الناس علماء اليوم حفظهم الله جميعا ورحم من سبقهم إ ل ى هذا الخير جمعوا علما ق د ا م ا من السلف الصالح و أ ض ا ف و ه إ ل ى ع ل و م ه فقارنوا وصححوا ما ثبتت صحته وضعفوا ما ثبت ضعفه و أ خ ذ و ا بذلك واجتهدوا فبان لهم ما قد يكون خافيا عند القدماء فمحصوا وبينوا ّ ويسروا وذللوا العلم تذليلا ونهوا عن اتباع فلان وفلان حذر, العلم حذر البدع والمحدثات وضياع الدين وذهاب ا ل ب ر ك ة ت فاليوم ورغم الغربه ا ل ش د ي د ة كل شيء ظاهر وما ضاع من الدين شيء من ا ل أ ح ك ا م أ و الحدود من أ ع ل ا ه ا لا إ ل ه إ ل ا الله إ ل ى أ د ن ا ه ا إ م ا ط ة ا ل أ ذ ى ع ل ى الطريق كل دين الله محفوظ من عند الله سبحانه كتابا وسنه ا ل م ت ب ناظرا في العلم ومتبصرا فيما يلقى إ ل ي ه ك أ ه ل العلم في زماننا ف إ ن توصله إلى الى ح محمد ق ويقول إمام الشوكاني الله فالوقوف سهلا الشوكاني الله إمام ع الحق وللطلع على الله شرعه ما لعباده قد سهل ه الله ويصره وجه فيه المتأخرين لا يحتاجون فيه من العناية على على من والتعب إ ل ا بعض ما كان يحتاجه من قبله أقول الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل منه الذكر ومن وسع كرم الله عز وجل وفيض رحمته ومنه وبركته سهل فهم ا ل ق ر آ ن وبينه وفصله للذكر لمن أ ر ا د أ ن يتذكر ويعتبر ويطعم وهونه سبحانه وحببه إ ل ى قلوب المسلمين بل وسلكه أ ي ض ا في قلوب المجرمين إ م ا ليهديهم به و إ م ا ليقطع ظهورهم به و ذ ا ب ر ه م والزمن الذي نعيشه اليوم هو آ خ ر ا ل أ ز م ا ن لا زمن بعده إ ل ا زمن ا ل آ خ ر ة اللامحدود نرى فيه من الخيرات والعطاءات ا ل ر ب ا ن ي ة ما لم يشهده تاريخ قبل هذا التاريخ ولا شهده زمن قبل هذا الزمن لا ينقصنا ما كان ينقص ا ل أ و ل ي ن أ ص ح ا ب الخير الدائم خاصه ص ح ا ب ة رسول الله رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن صلى الله عليه وسلم فوالله هم ما أ ك ل و ا ما ناكل ونحن ما جعنا كما جاعوا ووالله ما لبسوا ما نلبس ونحن لم نتعر كما تعروا ووالله ما شربوا ما نشرب ونحن ما عطشنا كما عطشوا ولم نعذب في اصل الدين كما عذبوا وقتلوا وشرلوا ورغم ذلك كانوا يزيدون ولا ينقصون رغم الجوع والعرى والتعذيب والتهجير والتقتيل كانوا يزيدون ولا ينقصون إ ذ و ا ن الله عليهم جميعا ونحن رغم الخيارات ننقص ولا نزيد رغم الشبع ورغم الطرف ورغم وسائل ا ل ر ا ح ة والنعم ا ل ط م أ ن ي ن ه و ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن ننقص ولا نزيد ننقص ولا نزيد فكيف هان على من قال هم رجال ونحن رجال الله المستعان نعم هم رجال بمعنى ا ل ك ل م ة ونحن رجال أ ي ض ا بلفظ ا ل ك ل م ة أ ي ه ا ا ل ا خ و ة لقد فاضت علينا الدنيا و أ س ب غ ت وحتى العلم فاض في كل مكان في كل ما كان ل م من السلف أ وأشرة ر ض وفي انتلفازات كل جهاز م ومرئية ع ي وغير ة ذ ك من المعينة العلم بما الأسباب على طلب العلم وتحسينه ي ه م الصالح هو مشروع وغير ا م ش ر و ع كان السلف رحمه م الله إ ذ ا أ ر ا د أ ح د ه م حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الخيل وضرب أ ك ب ا د ا ل إ ب ل بحثا في أ ق ط ا ر الصحراء على من يدله على حديث واحد قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من عاد سالما إ ل ى أ ه ل ه غانما ومنهم من أ د ر ك ه ا ل أ ج ل في الطريق على الحق باحثا المهم ان يحفظ حديثا عن رسول الله ص ليستزيد ى الله ل ع ه و ل م ي س علما ويقينا بالحق و إ ر ض ا ء لمن أ ن ز ل هذا الحق سبحانه اليوم الحمد علينا ا ا لله وعلى وكرمه ومنه ن سقطت س هذه التكاليف والمشقات الكتب في ا ل أ س و ا ق والمكتبات بكل أ ن و ا ع العلوم ا ل ش ر ع ي ة منها والغير ا ل ش ر ع ي ة أ ش ر ط ة أ ق ر ا ص أ ج ه ز ة إ ل ك ت ر و ن ي ة ص غ ي ر ة و د ق ي ق ة الشبكات ا ل ع ن ك ب و ت ي ة المواقع ا ل س ل ف ي ة نقرتان على أ ر ق ا م الوسائل تعرف الجواب عن المسائل او اتصال بهاتف بسيط الحجم في اليد تعرف الفتاوى من اي عالم اردت وفي اي بلد شئت فاي عذر واي حائل يحول بين طلب العلم والعمل به هذا الفضل وهذا الكرم ا الرباني الاخوة اورثنا غير اورثنا الكسل, الكسل ونادرا ما تجد احدا يمسك يقرأ كتابا ونادرا ما تجد بيتا فيه م ك ت ب ة أ و شبه م ك ت ب ة أ و بعض الرسائل ا ل م ف ي د ة بل من البيوت ما لا تجد فيها مصحف وذلك لاكتفاء هؤلاء الكسالى بما ذكرت آ ن ف ا من الوسائل ا ل م ي س ر ة ل طلب العلم وفهمه وقد صدق الشيخ حمد بن إبراهيم حين قال ولكن صدق قال حمد الشيخ إبراهيم الأسف على حين بن هذه ا ل أ س ب ا ب ا ل م ي س ر ة لطلب الحق قد جلبت الكسل لكثير من الناس وفرطوا في طلب ما يوصلهم بالحق وقال الشيخ محمد البشير إ ب ر ا ه ي م ي ورب تيسيري جلبت التعسير ف إ ن هذا التيسير رمى العقول بالكسل و ا ل أ ي د ي بالشمس هذا صحيح ل هذا القول صحيح والله كثير من الشباب المسلم هداهم الله لا يحفظون آ ي ة أ و ح د ي ث في قلوبهم لاعتمادهم هذا التيسير كلما أ ر ا د و ا الاستفسار عن شيء أ ر ا د و ه وجدوه في الجهاز ب ن ق ر ة أ و ن ق ر ت ي ن ل ا أ ك ث ر و إ ن واجههم أ ح د من المخالفين أ و ناظرهم في مجلس من المجالس أ و أ ل ق ى إ ل ي ه م ش ب ه ة من الشبه لم يجدوا في ذاكرتهم ما يردون به عليه أ و ما يدافعون به على دينهم ومنهجهم أ و ما يردون به شبه خصومهم على الحاضر ي ن وهذا عين الكسل والجهل والله المستعمر اعلم اخي واعلمي اختي رحمكم الله أ ن الخير كل الخير فيما أ و ح ى الله به إ ل ى رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا س ل م و و إ ل ى الخلق إ ل ه ا م ا ودلهم عليه تماما واعلم أن ا ل ش ر كل الشر فيما أ و ح ى به الشيطان إ ل ى أ و ل ي ا ئ ه و أ ت ب ا ع ه أ ص ح ا ب ظنه وسلطانه وحال به بينه وبين الخير الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من قال أ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة عليهما غموض واشتباه ولا يتسنى فهمهما لجميع الناس فهو يعلم أ ن الله تعالى ما أ ر س ل رسوله إ ل ا بالبيان والتبيين و ب ا ل إ ف ص ا ح و ا ل إ ي ض ا ح فقد زعم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان ا ل ر س ا ل ة ولم يكن أ ه ل ا لها و أ ن ه ما بلغ بالبيان وما أ ف ص ح باللسان و أ ن ه ما أ ت م توضيح القران اللي الذي سماه الله تعالى بالفرقه ومن ض م ن ذلك فقد سلك سبيل الشيطان خ ا ل ف سبيل الرحمن لذلك قال المجدد ا ل إ م ا م الشيخ محمد عبد الوهاب قال رد ا ل ش ب ه ة التي وضعها الشيطان في ترك ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة واتباع ا ل آ ر ا ء و ا ل أ ه و ا ء ا ل م ت ف ر ق ة ا ل م خ ت ل ف ة وهي أ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة لا يعرفهما إ ل ا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أ و ص ا ف لعلها لا توجد ت ا م ة في أ ب ي بكر وعمر فان لم يكن ا ل إ ن س ا ن كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إ ش ك ا ل فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إ م ا زنديق و إ م ا مجنون ل أ ج ل ص ع و ب ة فهمهما فسبحان الله وبحمده كما بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وامرا في رب د ي هذه ا ل ش ب ه ة ا ل م ل ع و ن ة من وجوه شتى بلغت إ ل ى حد الضروريات ا ل ع ا م ة ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون انتهى كلام الشيخ المجدد محمد عبد ا ل ل ه الله سبحانه وتعالى يقول في ص و ر ة ياسين لقد حق القول على أ ك ث ر فهم لا يؤمنون إ ن جعلنا في أ ع ن ا ق ه م أ غ ل ا ل ا فهي إ ل ى ا ل أ ل ق ا ن فهم مقمعون وجعلنا من بين أ ي د ي ه م سدا من خلفهم سدا ف أ غ ش ي ن ا ه م فهم لا يبصرون وسواء عليهم أ ن ذ ر ت ه م أ م لم تنذرهم لا يؤمنون إ ن م ا تنذر من اتبع الذكر ى إنما ت هذه ر الايه ر ل غ ب ت ش ر بمغفرة وأجل كذب هذه الايات آ ي ة ل آ يقول ابن جرير الطبر ا ل ح م ه الله في شرحها لقد وجب العقاب على لان ق د وجب ل على ل ع ق ا ب أكثرهم أ الله تعالى قد حتم عليهم في أ م الكتاب انهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسوله صلى الله عليه وسلم و أ ن الله زين لهم سوء أ ع م ا ل ه م فهم ي ع م ه م ولا يبصرون رشدا ولا ينتبهون حقا وجعل الله ا ل غ ش ا و ة على أ ب ص ا ر ه م ف أ ص ب ح و ا لا يبصرون هدى ولا ينتفعون به و أ م ا الذي اتبع الذكر ى وخشي الرحمن بالغيب فيقول فيه هو الذي يخاف الله حين يغيب عن أ ب ص ا ر الناس ي ع ن ي حين يكون في خ ل و ة لا المنافق الذي يستخف بدين الله إ ذ ا خلا ويظهر ا ل إ ي م ا ن في الملا ولا المشرك <تصفيق> الذي طبع الله على قلبه انتهى كلام طبريل حمار وهؤلاء إ ذ ن في ختام هذه ا ل م ح ا ض ر ة أقول ما أ ر ا د و ا العدول عما عقدوه واعتقدوه فمنعوا الانصراف ل ل ب ح ث عن الحق واعتقاده وحجب عنهم نوره ف أ ص ب ح و ا سواء عليهم اعلموا الحق أ م لم ي ع ل م و ا فهم في باطلهم يعمهون حتى أ ن ه م يعتقدون أ ن الذي يتدبر ا ل ق ر آ ن ويتعلمه زنديق المجنون ل ص ع و ب ة فهم ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة كذلك قال ا ل ع ل ا م ة ا ل أ م ي ر الصنعاني رحمه الله فليت شعري م ا ا ل ذ ي خ ص ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة بل ا م ن ع عن م ع ر ف ة معانيها وفهمت ر ا ك ب ها و م بانيها و ب ا ل إ ع ر ا ض عن ا س ت خ ر ا ج ما فيها حتى ج ع ل ت معانيها ك ا ل م ق ص و ر ا ت في الخيام ق د ض ر ي بدونها ا ل س ج و ف ولم ي ب ق لنا إ ل ا ت ر د د أ و تردد ي ا ل ف ا ظ ها وحروف ا ل و إ ن ا س ت ن ب ط ه معانيها ق د صار ح ج ر ا م ح ج و ر ا و ح ر م ا م ح ر م ا محصور صدق الله أقول في كلام ا ل ع ل ا م ة ا ل أ م ي ر الصنعاني ح ي ر ة و د ه ش ة و ت أ س ف ا وتساؤلا لا بد منه حين ر أ ى من ا ل غ ر ب ة ما ر أ ى والناس كما قال قد عجفوا عن تدبر ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة و إ ن فعلوا اقتصروا على ا ل ت ل ا و ة دون الفهم واستنباط المعاني التي تحمل المراد ا ل إ ل ه ي وان تلوا اقتصروا على الاصوات والالحان والمقامات التي ما انزل الله بها من س ل ط ة ت واما معاني ا ل ق ر آ ن والسنه فقد ضربت عليها الخيام وسدت ابوابها لزعمهم صعوبه فهمها فهو محرم على الناس استخراجها أو إليها. واصبحت كما قال الصنعاني رحمه الله حجرا محجورا وحرما محرما محصورا انها القربه زمن ليس ككل ا ل أ ز م ا ن خ ل ا ص ة القول في هذا ا ل ص ا ل ف الخطير للحق أ ن غياب فهم نصوص ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فهما مقيدا ب ف ه م السلف الصالح يحدث في النفس والروح والقلب والجوارح فراغا لا يتسع إ ل ا للباطل الذي يتربع على عرشه إ ب ل ي س في هذا ا ل إ ن س ا ن والذي يدفع به إ ل ى الانسلاخ من ا ل س ن ة إ ل ى ا ل ب د ع ة بل والخروج من ا ل إ س ل ا م إ ل ى ا ل إ ل ح ا د ومن ا ل إ ي م ا ن إ ل ى الكفر ومن التوحيد إ ل ى الشرك و أ ق ل من ذلك وهو أ ي ض ا عظيم أ ن يخرجه من حسن الظن إ ل ى سوء الظن ومن البراءه و ا ل ت ب ر ئ ة إ ل ى التبديع والترجيع والتكفير وفي مرجوة كفاية كفاية هذا القدر واستغفر الله لي ولكم و إ ل ى فرصه ق ا د م ة إ ن شاء الله ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته